انا درة مكنونة انا زهرة فيحة انا حرة ومصونا بحجابي الودة انا درة مكنونة انا زهرة فيحة انا حرة ومصونا بحجابي انا ذرة مكنونة انا زهرة فيحة انا حرة ومصولة بحجابي الوضاء هو واجب واصيل تاج الحياء جميل. حياء جميل وعلى النقاء دليل هو عفة ونقاء هو عفة ونقاء هو زينة الأخلاق ولطافة الأذواق Dat